فما لكم في المنافقين في أتين والله أوكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُ لَوْ تَكْفَرُوا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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قرب بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم عصره صدورهم ان يقاتلوكم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 فإني اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن مَنُوكُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُنْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا